بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت في أدنى الأرض وهم من بعد ظلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل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 الناس بليقاء ربهم لكافرون أ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثر الأرض وعمرها أكثر وعمرها أكثر من عمر وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن يا يوم تقوم الساعة يبلس المجرم ولم يكله من شركائهم شفعا 119. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 110. فأما الذين آمنوا وعنلوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 111. وأما الذين فهم في روضة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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا إِيَاءٌ خوفه وطعمه وينزل من السماء ماء وينزل من السماء. إذا أنتم تخرجون، وله ما في السماوات والأرض كل له قايتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه، وله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 خافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل التبع الذين ظلوا أهواء أهواد غير علم فمن يهدي من أضل الله 111. فأقم وجهك للدين حنيفا 112. الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله 114. ذلك الدين القيم 115. ولكن أكثر الناس لا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 إذا فريق منهم إذا فريق منهم بعجهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلم أم أنزل عليهم سلقة فهو يتكلم بما كانوا به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 في أموال الناس فلا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم 129. ثم يميتكم ثم يحييكم هل من يفعل من ذلك من شيء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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل لي حمّ بشراته وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتقم من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك عسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاؤه بالبينات فتقم من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل ليا حفته يسحبه فيبصقه فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفه ويجعله كسفه فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به يشاء من عباده من عباده إذا هم يستبشرون وإن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 أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اللهم الذي خلقكم من ضعف ثم جعل العالمي بعد قوة ضعفه وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤثرون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث وَلَقَدْ أَظْهَرَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَآتَهُ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يُطْلِعُ ولا يستخفنك الذين لا